فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يفطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمسعناهم إلى حين